Sayfa 74, ayet 187. 187a. Ve أنخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذ أنخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه <أمع> <تبين> وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه و إذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب للناس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الله الله للناس فَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ 187 B فَنَبَدُونْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَنَبَدُونْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا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 فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوهُ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 167a 167b. Ve eğer 187 onları kâinatın içindeki her şeyi bilirse, onları kâinatın içindeki her şeyi bilirse, onları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 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبأس ما يشترون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ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 188A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 يحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوى ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا.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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن بما لم يفعلوا 187 ب 188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 فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا 188ب فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فلا تحسبنهم من العذاب ولهم عذاب أليم من 188a 188b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 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولا لهم عذاب 189 ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ, والارض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ, والارض والله على كل شيء قدير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 وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ 188b-189 فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَّةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ''Ve lillahi <Sessizlik> mulku's semavati vel ardı vallahu ala kulli şeyin qadîr'' ''Felâ tehsebennehun bimefâzetin minel hadâbi velahum hadaabun alîm'' ''Ve lillahi mulku's semavati vel ardı vallahu 190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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأرض وَاخْتِلاَفِ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ لَآ incentive alurg لآيات لأولي الألباب إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ لَآنِ لَآбَابِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والأرض اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ لَآいَاتٍ لِأُ resignation of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 189 190 Walillahil mulku's samawati vel ardı vallahu ala kulli şey'in kadir <gülüyor> İn fi halqi's samawati vel ardı vehtilaf'l leyli ven وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 Walillahi mulku's samawati wal ardhi wallahu ala kulli shay'in qadir in fi khalqis samawati wal ardhi waqtilafin laylin wan naharin ayatin li 191 <A>. <altogether>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 قعودوا على جنوبهم الذين يذكرون الله قيامة وقعودوا على جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله يذكرون الله يذكرون الله 190 191 a. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 ''Ve في fi خalqissemaavati vel ardı ما maa هذا باطلا 191a 191b ''Ellezine yezkeruun Allahe qiyaman ve ku'uden ve ala في ''Ve yetefekkarune fi خalqissemaavati ما ardı Rabbana باطلا.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 ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا 191c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 Subhanaka fa qina adhaban nar Subhanaka fa 191b 191c ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّارِ 192 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِنِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أنصار. ربنا إنك من تدخل إ رفقد أخزته وما لظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل إا رفقد أخزتههُ وما لظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل رفقد أخزيتهُ وما لظالمين من أصار. ربنا إنك من تدخلنا رفقاً أخذيتهم ومال الظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخلنا رفقاً أخذيتهم ومال الظالمين من ربنا إنك من تدخلنا رفقاً أخذيتهم ومال الظالمين من أنصار ربنا إنك منَ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أخزيتهُ وَمَا لظالمين من أصار ربنا إنك من تدخل إ رفقد أأَخزته وما لظالمين من أأَصار ربنا إنك من تدخل إا رفقد أخزيت وما لظالمين من أصار.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 ''Rabbena inneke men tudkhirin nâra fe kad ahzeytehu ve malin zâlimine min ansar'' ''Rabbena inneke men tudkhirin nâra 191c-192 سبحانك fe qina النار.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 193a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 منادي مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا إننا سمعنا منادي أن ربنا إننا سمعنا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن امنوا بربكم فامننا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربيكم فأمنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربيكم فأمنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا 192 193a ربنا إنك من تدخِّننا رَفَقَدَ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيَيْنَ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِنِنَا رَفَقَدَ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ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 193 B Rabbana, Rabbana faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve teweffena سيئاتنا ebrar. Rabbana faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve teweffena مع ebrar.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 ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سيئاتنا وتوفنا مع الابراء 194 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وَآتِنَا مَا وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يَوْمَ القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وأتنا ما على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 ربنا وَآتِنَا ما اتنا على رسولك ولا تخزنا يَوْمَ القيامة إنك لا تخنف المعاد ربنا وآاتنا ما تنا على رسولك ولا تخزنا يؤم القيامة إنك لا تُخنف المعاد.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 ربنا وَآتِنَا مَا وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يَوْمَ القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا 193b 194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 194 195a ربنا e. وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل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 آاتنا ماتنا على رسك وَلا تخزنا يم القيامة إنك لا تخنف المعاد فجابهم رهم أن لا أضيع عمل عامعمل مِكم مذك أوف Sayfa 74 toplu halde.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 ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا.